عبده يغني الكرة يصالح الهلل الشلهوق والقعطانة عن ضربة البداية بعد كرة كيتا الله على الاتحاد بعد المحاول الاتحاد تمشي تستمر وتعدل تشيكو ينعب الكرة بالجهة اليمين منافو بشقير عنده محاولة ملعوبة والدعي عراق الله عليه القصير المجنون يهبل, يهبل هالولد يهبل هالقصير اتقوا شر من اخترب إلى الأرض والحسن كيدة يسجل النابع يسجل الهاترك القصير المجنون الحسن كيدة والله مجنون والله مجنون والله مجنون, والله مجنون الحسن كيتا يتلص على المباراة وينهي المباراة ينهي المباراة بأربعة أربعة مشاهدنا